بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ايها الاحبه في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن التقينا مرة أخرى في هذه الدروس المباركة حول سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الشفاء في الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الفصل الذي يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن قسم الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى أن الله أقسم به في الفصل السابق وأقسم له في هذا الفصل الذي نحن فيه اليوم معنى أقسم له أقسم الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما ودعه وما قلاه وأقسم له سبحانه وتعالى في أقسام أخرى أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبه الله سبحانه وتعالى واصطفاه واختاره وجعله على خلق عظيم كما سنرى نرى إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا معنا أقسم له الله سبحانه وتعالى يحتاج أن يقسم لعبد من عباده ولكن هذا يدخل في تحقق مكانته عند الله سبحانه وتعالى لأنك تقسم للشخص إذا كنت تريد أن يصدقك إذا كنت تريد أن يطمئن أيضا أن يطمئنين إليك فالله سبحانه وتعالى أراد مزيدا من الأتمئنان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ربه سبحانه وتعالى إذن فهذا الفصل هو الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الأول في قسمه تعالى له صلى الله عليه وسلم لتحقق مكانته عنده قال جل تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الاخره خير لك من ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فامال اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث يقول مؤلف رحمه الله اختلف في سبب نزول هذه الايه فقيل كان فترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعدر نزل به فتكلمت امراه في ذلك بكلام وقيل بل تكلم به المشركون عند فتره الوحي فنزلت الصورة قال القاضي عياض رحمه الله تضمنت هذه الصورة من كرام من كرامه الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه قبل ما ستة وجوه اختلف في سبب نزول هذه هذه الصوره فقيل وقيل وقيل من بين ما قيل في سبب نزولها ان النبي صلى الله عليه وسلم فطر عنه الوحي بمعنى انقطع عنه الوحي مده فكان المشركون يقولون ما نرى شيطانه شيطانه الا قد تخلى عنه ويزعمون ان جبريل الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان وليس كذلك الكلمات نزل به الشياطين إنما نزل به الروح الأمين إنما نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام جبريل عليه الصلاة والسلام قالوا ما نرى محمدا إلا وقد تخلى عنه شيطانه وفي رواية وقد تخلى عنه ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يحز في نفسه مثل هذا الكلام يحز في نفسه أن يناله الناس بمثل هذه الأقاويل فأنزل الله تعالى والضحاء والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلا أي وما قلاك خديفة المفعول المفعول به وما قلاك الله سبحانه وتعالى أقسم بالضحى أي برب الضحى كما قال قال يضرب رحمه الله على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه في هذه الأقسام أقسام القرآن ذكرناها في واحد الدرس بأن الله سبحانه وتعالى يقسم بالشيء ويريد ماذا رب الشيء والضحى أي ورب الضحى والعصر أي ورب العصر فالله سبحانه وتعالى يقسم باسمه ولكن يضميره أي يحذفه ليلفت انتباهنا إلى قيمة هذه الكائنات وهذه المخلوقات التي سخرها الله سبحانه وتعالى التي من بينها الضحى التي من بينها من بينها الضحى من بين الأزمان التي سخرها الله سبحانه وتعالى الضحى والعصر والنهار والليل وما إلى ذلك وأقسم الله عز وجل بها هذا الأقسام أقسام القرآن الكريم نجدها في الصور المكية في الصور المكية ولا تكن في السور المدنية لأن الناس في المدينة يعني أصبحوا مؤمنين وأصبح مجتمعا يخاطبوا بيا ايها الذين آمنوا يعني ما يحتاجون لمثل هذه الأقسام فالقرآن الكريم أقسم لأهل مكة بما كانوا يشاهدون كانوا يشاهدون الليل والنهار اختلاف الليل والنهار عليهم يعني يشاهدون مثل هذه النعم البلد هم في البلد الأمين إلى آخره فالله سبحانه وتعالى أقسم لهم بهذه المظاهر مظاهر النعم التي تدل على المنعم مظاهر النعم كبيرة التي تدل على جلاله المنعم على جلاله الله سبحانه وتعالى الذي الذي أنعم بها سبحانه وتعالى فأقسم بالضحى هنا والضحى والليل اذا سجى بعض العلماء قال المراد بالضحى ليس وقت الضحى كما نعرف ولكن المراد بالضحى النهار بدليل مقابلته بالليل لانه قال والضحى والليل كانه قال والنهار والليل فالليل يشمل جميع اجزاء الليل والضحى يشمل جميع اجزاء النهار ولكنه اقسم باوله لانه طليعته لان طليعه النهار هو هو الضحى هو الضحى فكانه نابع عما تبقى فهو من باب تسميه الشيء باسم جزئه من باب تسميه الشيء باسم جزئه يعني شيء حاجه بغيتي تذكرها كتذكر جزء منها مثل يقول مثلا عين حضرة والمراد بالعين الشخص الشخص ولكن ما دام هذا الشخص يستعمل في خدمته ومهمته العين فنقول عين حضرة لان اهم شيء في في هذا الحاضر في هذا الجاسوس هو ماذا هو عينه فلذلك نقول عين حضر من باب تسمية الجزء وإطلاق وإرادة الكل والضحى والليل إذا سجى ومعنى سجى سكانا وهدأ سجى سكون الليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ما ودعك أي ما تركك فيه ما ودعك فيه ما ودعك قراءتان ما ودعك وما ودعك والمعنى واحد أي ما تركك ربك سبحانه وتعالى مش غير ما تركك ما وما قلاك وقلا بمعنى أبغضه لم يبغضك الله سبحانه وتعالى ما أبغضك لم يبغضك وإنما أحبك لأن ضد المحبة هي البغض إذا أحب العبد عبدا آخر فانه يعني يقربه ويذنيه ولكنه اذا ابغضه فانه يبعده ويطرده فالله سبحانه وتعالى لم يبعد محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقليه اي لم يبغضه قال قلاه يقليه اي ابغضه ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى وهذا القاضي عيد رحمه الله تعالى في, في, في هذه الصورة قسمها إلى, إلى أقسام قال هذا نويه من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة نستخرج منه ستة وجوه أي خرج منه ستة قال القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجع أول, أول وجه من وجوه المبره والملاطفة الربانية أنه أقسم له وإذا أقسم لك شخص فإنه يريد أن تطمئن إليه أي ورب الضحى وهذا من أعظم درجات المبرى أي من أعظم درجات الاحسان التي غمر الله بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثاني أي ثاني وجوه هذه, هذه التنويهات وهذه الكرامات بيان مكانته عنده وحضوته لديه بقوله ما ودعك ربك وما قال بين الله سبحانه وتعالى ما النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأنه صلى الله عليه وسلم ينزل من زيلات عند الله سبحانه وتعالى إنزله حضوة معنى حضوة عنده, عنده منزلة رفيعة جدا يعني محظوظ يعني محظوظ عند الله عند الله سبحانه وتعالى أي ما تركك وما أبغضك وقيل ما أهملك بعد أن استفاك الله سبحانه وتعالى ما أهملك بعد أن استفاك أي استفيك ثم يهملك استفقى. اختاره لرسالته الله أعلمه حيث يجعله رسالاته الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس فكيف يصطفيه ثم يطرقه ثم يهمله وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ربه أو تخلى عنه ربه سبحانه وتعالى الثالث, الثالث وجه هذه التنويهات والمبرات قوله تعالى وللاخرة خير لك من الأولى ولا وللآخرة خير لك من الأولى أي الله سبحانه وتعالى سيعطيك في الآخرة ما لم يعطيك في الأولى والآخرة بالنسبة إليك أفضل, أفضل من الأولى قال ابن إسحاق أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من قرامة الدنيا قال سهل أي التسري ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا ما ادخره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعه والمقام المحمود خير من الدنيا كلها لأن هذ جوج المناصب لا تعطى الا لشخص واحد يوم القيامه انه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى واحد ما يمكنش تعطى له هذيك الشفاعه العظمى النبي صلى الله عليه اعطيت الشفاعه ولم تعطى لاحد قبلي والمقام المحمود هذا المقام الذي يقف به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تحت العرش ويسجد لله سبحانه وتعالى فيتركه الله عز وجل ما شاء الله أن يتركه ثم يقول له يا محمد يرفع رأسك واسأل تعطى واشفع هذا المقام المحمود لا ينبغي لأحد إلا لشخص واحد يقول نبه السلام وأرجو أن أكون أنا هو يقول نبه السلام أرجو أن أكون أنا صاحب صاحب هذا المقام والله سبحانه وتعالى وعده به والله سبحانه وتعالى لا يخلف المعاد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وحنا زي من كنقول في الصلاة ديال في, في الاذان بعد الآذانش كنقول اللهم رب هذه النعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هي هذه والدرجة الرفيعة وابعت اللهم المقام المحمود اي الذي احمده في الاول و الاخرون و يغبطه في الاول و الاخرون وابعت اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد بطل ما يزيد انك لا تخلف الميعاد هي موجوده في السنه هي موجوده في السنه ولم تقول في الدرجه التي تصحيح كما قبلها الا انها وارده في كتب اخرى كتب البيع وغيره. ادراجها يعني زيادتها يعني لا يناقض لما ما تقدم بل يؤكده يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف المعاد وقد نتقى القران الكريم في عدة مرات بأن الله لا يخلف بأنها لا يخلف الميعاد بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ولهذا يعني لا بأس بإدراجها يقول قاد عيد رحمه الله تعالى الرابع يعني الرابع هذه الوجوه ديال نويه والتكريم من الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى وهذا وعد عظيم جدا ان الله سبحانه وتعالى سيعطي محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يرضى ورد في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم قال لا أرضى واحد من امتي في النار بما ان عمر صلى الله عليه وسلم يرضى الا اذا كانت هذه الأمة كلها كلها في الجنة لعلم نقش هذا المعنى هذا هل الله سبحانه وتعالى سيدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها إلى الجنة سي. فجلهم أو جمهور العلماء قالوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مآلها إلى الجنة سي. فإن سبق لأحدهم مثلا أنه يدخل النار بسبب المعاصي وما إلى ذلك فإنه يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار من كان في قلبه مسقال حبات المخرزالين من إيمان فانه لا يرضى واحد ممن قال لا اله الا الله في النار لا يرضى وواحد من, من كان في قلبه مثقال حبات من خرزل من ايمان في النار اما الذين حبسهم القران كما جاء في الحديث بشجع بين هذه النصوص الذين حبسهم القران بما حكم عليهم القران بالخلود في النار كالكفار والمشركين والمنافقين و اشباههم فهؤلاء لا نتكلم عنهم انما نتكلم عن من قال لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه ايه جامعه يقول قاضي عيال وهذه ايه جامعه لوجوه الكرامه وانواع السعاده وشتات الانعام في الدارين والزياده يعني هذه الايه جامعه لخير الدنيا وخير الاخره جامعه لانواع الانعام في الدنيا وانواع الانعام في الاخره جامعه لخيري الدنيا وخيري الاخره والزياده يعني والزياده على وزياده على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى زياده على ذلك ما ما ندري ما الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انه كان واحد الحديث اخر من يخرج من النار ويدخل ويدخل الجنه هذا الحديث جاء في جاء في معناه لانه طويل وغنختصر لكم باختصار جاء في معناه ان هذا الرجل يعني يمكث في, في النار ما شاء الله ثم يخرج من النار ووجهه إليها فيسكت ما شاء الله ثم يقول يا ربي أبعدني عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني حرقتني النار يعني قشبني ريحها يعني ضرني الريحة هذه الكريهة التي تخرج من النار وضرتني حرارة هذه يا ربي بعدين شويه من النار وهو اللي الى إلى الجنة الله سبحانه وتعالى يقول له هل لك إذا أعطيتك هذا أن لا تسأل غيره قال فيعطي الله عز وجل من العهود والمواتيق ما شاء الله ان يعطي. والله ما اسال غير هذا غير حيد وجه من النار وأنا من أطلب شيء حاجة خير. الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم أرد بلك عندك أطلب شي لا أطلب شيء حاجة أخرى فيقول يا رب والله لا أسأل غيرها فيقربه الله عز وجل الى الجنه ووجهه الى الجنه وظهره الى النار قال فيرى الجنه ويرى ما فيها من النائم المقيم ويرى ما فيه الناس من الخيرات والكرامات فيقول فيسكت ما شاء الله يسكت بعد مده ثم يقول يا ربي ادخل الجنه فيقول الله عز وجل الم تقول كذا وكذا واعطيت الميثاق والعهود ان لا تسال غير ذلك فيقول يا ربي أكون اشقى خلقك ما أشقا يا ربي لا اكون أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل عند عندئذ يضحك الله سبحانه وتعالى له ويقول ادخل الجنه فيدخل فاذا دخل هذا الرجل الجنه يقول الله عز وجل له تمنى فيتمنى ويتمنى ويتمنى بغيت كذا بغيت كذا بغيت كذا بغيت كذا بغيت كذا فيقول الله عز وجل لا اسكت يقول الله عز وجل اطلب اطلب مازال تمنى مازال شي حاجه أخر. فكر فكر شي حاجة اخرى مازال ما طلبتيهاش فيطلب حتى لا يدري ما يطلب هذا هو بيت القصيد حتى ما يدري ما يطلب كل شيء ذكش اللي كيخطر في باله الله سبحانه وسلّم وفرله في النهاية يوم اللي ما عنده ما يقول ما زال ما عنده ما يزيد يقول الله عز وجل لك ذلك وعشرة امثاله. لك ذلك وعشرة امثاله ذكش الشيء اللي ذكرت كله مضاعف مضروب في حل مضروب في عشرة إذا كان هذا وهو وهو ممن هو ممن هو آخر من يدخل من يخرج من النار ويدخل الجنة إذا كانت هذه حاله فكيف تكون حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون أول من يدخل الجنة الذي سيكون صلى الله عليه وسلم والذي فتح فتح الجنة والله سبحانه وتعالى يقول ولا سو فيعطيك ربك بصردا إذا أعطى لي عبدا كان آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة أعطاه حتى رضي فماذا تقول في ما يعطي لنا عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال القاضي عيض رحمه الله هو القاضي عيض عالم كبير جدا ف في, في, في, في, في الكتابه ديالو يعني في الكتابه ديالو كيدبج كي <يضبج>. الكلام بمعنى كي <ggi furious> كي كييطرز الكلام مزيان ما كيطلق الكلام هكذا ولهذا قال وشاتات الإنعام في الدارين والزيادة شاذتل إيه عامل في الداره، في الدنيا والآخره، قال لك وزيادة، ما ما هي هذه الزيادة؟ إيش هي هذه الزيادة اللي اللي آه؟ هاد الزيادة قال لك الزيادة أخليها زيادة، عشان هاد الزيادة في القرآن الكريم هتكون هي وغيرها آه؟ للذين أحسنوا لحسنهم، وزيادة. وزيادة المراد بالزيادة في الآية النظر إلى وجه الله الكريم، لأن آل الجنة عندما يدخلون الجنة يقول الله عز وجل هل القدس شيء؟ قالوا لا يا رب كل شيء متوفر، قال الله سبحانه وتعالى بلا حل عليكم رضواني الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم لهم فيمسيهم كل نعمتهم هم فيها بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه الله عز وجل ما لم يخطر لنا ببال ولذلك خليها السر هذا بنو الله سبحانه وتعالى قال ابن إسحق يرضيه بالفلج بالفلج أي بالفوز الفلج الفاء واللام والجيم أي الفوز الفوز, الفوز يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة وقل يعطيه الحوض والشفاعة يعطيه الحوض والشفاعة وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من امته النار قال لك لي ليس في القرآن آية أرجى من هذه يعني أكثر رجاء وأكثر رغبة في رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل من هذه من هذه الآية لا ولا سوف يعطيك ربك ربك فسرده قال ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من نمسه في النار يعني سأكيد لذلك الأثر الذي للتكلم عليه ولعله موقف على سيدنا عليه رضي الله تعالى عنه الخامس يعني خامس هذه الوجوه وجوه المبرر والتكريم وتنويه بنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصوره في صورة الدحا هو ما عده الله عز وجل عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية الصوره من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير قال الخامس ما عده الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من النعم ما هي هذه النعم التي عده الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا هو وجدك عائلا فاغنا فأما اليثيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله قال لك ما عدوا الله تعالى عليه من نعمه وقرره من آله قبله أي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هدايته الناس على اختلاف في التفسير لأنه لان بعض التفاسير تقول الم يجدك رحيما فهدا اي فهدا بك الناس فيكون المراد بالمهدي هو هو ناس في بعض التفاسير الم يجدك الم يجيدك يتيما فآوى وجدك ضالا اي وجدك رحيما فهدا فهدا بك ووجدك غنيا في النفس غني غنية النفس ما كان نبي سرسلم يلتفت الدنيا والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بشيء يعلمنه احتحنا ولا تمدنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرات الحياة الدنيا لنبتنا فيه ما كان نبي سرسلم يلتفت إليهم ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطبه وخطابه له هو خطاب لنا نحن وخطابنا نحن سبحانه وتعالى يخاطبنا أن لا ننغمس في الدنيا والملذات وأن لا نخلد إلى الأرض فيبينهنا بمثل هذه الأوامر التي وجهها للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. إذن ألم يجد يتيما يتيما في السير بالنادر الوحيد الذي لا ثاني له؟ ألم يجدك فريدا من نوعك؟ لأن يقال ليتيم للشيء الفريد من نوعه. يتيما الدار. يقول مثلا للشيء النفيس الذي لا ثاني له ولا نظير له. يقال له يتيم وبعضهم يجري الكلام على ظاهره على أن اليتيم هو يتيم الأبي والام والنبي صلى الله عليه وسلم يتيم الابوين معا ألم يجدك يتيما مات تأبوك وانت في بطن أمك ومات أمك وعمرك ست سنوات ومات عمك وعمرك ثماني سنوات والى أمرك إلى عمك أبي طالب فأغناك الله سبحانه وتعالى به رغم فقره مش الشف معجزه الله سبحانه وتعالى جعل أبا طالب هو انسان إنسان فقير إنسان فقير في, في حاله ولكنه في مكانته في قريش له, له المكانه له المنزلة له الكلمة ولكن حاله حال المادية حال ذيال المادية فقير ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يمن على النبي صلى الله عليه وسلم انه هذه الأسرة رغم ما فيها من الفقر ورغم ما فيها من العوز ورغم ما لها من الأطفال والأولاد والأولادي فالله سبحانه وتعالى, وتعالى أحاثك بهم أو ضمك إليهم فآواك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى نسبة الضلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسب إليه هكذا ما معنى ضالا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري من الكتاب ولا الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على يقرأ كتابا سبق ولم يكن يتعلم من معلمين سبق فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري بالكتاب ولا الإيمان فأنزل الله عز وجل عليه وهذا المراد المرض بالضلال اللغوي لأن الضلال اللغوي بمعنى ما يدري مش الضلال كما عرفنا مصالح الضلال يعني بمعنى أن المنحرف النسان البعيد عن طريق الله عز وجل المنغمس في الشهوات والمحرمات لنفس ما كان هكذا معمر نبي صلى الله عليه وسلم شريب الخمراء ولا النبي صلى الله عليه وسلم زنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم يرتكب مخالفه كيفما كانت هذه المخالفة بل معروف بالأخلاق الفاضلة بل معروف صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة فيفسر الضلال هنا بمعنى أنه ما كان على كتاب سابق ما كان يعلمه الحبار والرهبان كما تزعموا اليهود والنصارى أنه, أنه صلى الله عليه وسلم تعلم من بحر الرهيب أو تعلم من ورقة بنوفال أو تعلم من فلان وفلان ووجدك ضلالا فهداك بما عند أي دين هذاك بالماذا؟ هذاك بالوحي المنزل عليك هذاك بالقرآن لأن القرآن هو, هو, هو حبل الهداية وسبب سبب الهداية هو حبل الله المتين الممدود بين السماء والأرض طرفه في يد الناس وطرفه في يد الله عز وجل ولا مال له فأغناه بما اتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى أغناه الله عز وجل إما بما أعطاه من القناعة أو أغناه الله سبحانه وتعالى بمال لخديجة رضي الله تعالى عنها أرضاها خديجة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه خمسة وعشرين سنة أو قبل ذلك اتجر النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها فكان غنيا قبل الزواج بها بالتجارة بالمضاربة في التجارة عطت المال ونبي صلى الله عليه وسلم شل وربح وربحها فطلبت يده وبش يكون الزوج زوج ديالها فلما تزوج بها كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا بمال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها والله سبحانه وتعالى إذا أرد أمر أنهيأ له أسبابا أرد الله سبحانه وتعالى أن يغني هذا الرجل هذا اليتيم فأهيأ له هذه المرأة الصالحة الطاهرة العفيفة فتزوج بها فأغناه الله عز وجل بها ويتيما فهديب عليك عمه وآواه إليك كنت يتيما فهديب عليك عليه صلى الله عليه وسلم فحديب عليه عمه معنى حديب عليه عطف عليه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب رغم ما كان عليه من الشرك والكفر ما كان يسمح لأحد أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم يحوطه بالعناية والنصرة والدفاع عنه حتى مات أبو طالب أبو طالب كان كيتف على النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر رمق ما يستطيع أن يفرط فيه لدرجة أن المشركين عرضوا عليه عروض كثيرة من بين هذه العروض قال لي ما لك انت شد علينا هذا الذي يفتن أبناءنا ونساءنا اعطينا محمد حنا نقتله وحنا نعطيك أفضل واحد بغيته من ولادنا نعطيك واحد من ولادنا اللي هو شاب كذا إلى اخره في مستوى ديال محمد وانت تديه ودير فيه اللي بغيته وحنا نأخذ محمد ونقتله قال ليهم أبو طالبين حنانيكم وأعطيكم ابن أخي لي تقتلوه وتعطونني ابنكم من اجل ان اغذوه لكم يعني نطلافه ونعيشه اي عقلين هذا كيفاش كتفكروا نعطيكم ولد خويا باش وانتم تعطيوني احسن واحد منكم باش انا نغذيه ونعيوه ونعشيه ونطلع فيه اي هذا العقل عندكم مالكم انتم مخربقين يعني ارفض ارفض اي مساومه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى ابي طالب فقال له ابو طالب يا ابن اخي رفقا بنا احنا ما قادرين باش نحارب قريش كلها ما قادرينش نتخاصم مع القبائل العربيه كلها الا كان ممكن تخفض من هذا الشيء اللي كتقول ولا تقوله بوحدك ماشي مشكل ولكن خلي الناس في الطريق عمو قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو هلك دونه إليه لا نزلوا الشمس أحطوها اليمين ديالي ونزلوا القمر أحطوه اليسار ديالي بش أنا نسمع في هذا الشيء اللي كان يقول ونتخلها على الرسالة ديال سيد ربي سبحانه وتعالى ونتخلها على اللي لحمل الله عز وجل إياها ما, ما يمكن هذا حتى يظهره الله حتى ينتصر الدين ولا ان نموت ولا ان يقتلوني ولا يديروا اللي باغوه ما يهموني ان يقتلونني ولكن اللي كيمني اني ما ما دمت على قيد على قيد الحياه فحدب عليه عمه واواه اليه وقيل اواه إلى الله وقيل من لا لا مثال لك هذه. لا مثال لك بمعنى فريد من نوعه صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فريد من نوعه. لا مثيل له لا في من سبق ولا في من اتى بعده. لا في الأنبياء ولا في الناس العاديين النبي صلى الله عليه وسلم فريد من نوعه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وقيل المعنى ألم يجدك فهدا بك ضالا وأغنى بك عائلا بك يتيما كما ذكرنا أن المهدي واليتيم والفقير هم غير النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وأغناهم الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآواهم الله عز وجل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكره بهذه المناء وأنه على المعلوم من التفاسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به شوف واحد التأدب عند قادة عيد رحمه الله قال لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولم يقل وضلاله إنه بغي يحرر إكتش extrêmement اللي إذا كشل في الصورة غير يقول على رغم صغره ويتميه وعيلته وضلاله ولكن ما بغش يقول وضلاله لأن ضلال كلمة كلمة قادحة القرآن قالها في سياق معين ولكن تتحرر ما غدش تقول ضلال النبي صلى الله عليه وعلى آله كي بس يقول بعض مثلا لكي, لكي تتكلموا في الاجتهاد الرسول صلى الله ما وسلم يقولون الاجتهادات النبوية الخاطئة يسوع لك قلبك أن تقول مثل هذا من كي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في أسرى بدر فخالف أمره ونزل عليه الوحي لما كان بغير يصل على, على عبد الله بن ابي قال له لا تصلي على أحد منهم ومات أبدا ولا تقم على قبره ونزل عليه الأمر لما حرم العسل فقال لما تحرموا ما حرم الله في فيقولون الاجتهادات النبويه الخاطئة من من الذي سوغ لك؟ من الذي سوّغ سوّغ لك؟ أنا من الذي سوّغ لك أن تنسب الخاطئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلبي مثل هذا كذا كفي مثل هذا القديع يضرب رحمه الله متأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقبل ما عرفته به أي قبل نزول الوحي عليه. ما كنت تزدري ملكي سب ولا إيمان كما أشرنا. ما كنت تزدري ملكي سب ولا إيمان. هذا من أمن الأدب الذي استعمله استعمله القاضي يطعن النبي صلى الله عليه وسلم. كيذكروا الشُّرَاح ذي قالوا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجد كيتي من فأ ضالا فهذا هك يعني من هذا من باب تعذيب المينان على العبد لأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل ولكن أن يكون أن يكون مثل هذا الكلام في من دونه صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني لا ليس لا يليق بالأدب خذربه المسألة وللا يلي مسلو الأعلى مثلاً شيء واحد مثلا شيء أمير ولا شيء سلطان لكي تتكلم على واحد الوزير ديالو والالمعين ديالو والمس مش مسشار ديالو كي يطلوا بسمو يا فلان قالك ولكن هو أحد من الناس اللي عيطها على هذاك الموسشار وعلى هذاك الوزير وفلان وعلي ولا وحماد ولا وابراهيم هاي واش وش مزيانة في المقام ديالو نزلوا ناسا ما ينزلون ناس نزل... اللي في فلق... فلق... يمكن يقول لك فلان ولكن لو... واحد اخر اللي تحت منك ما يقول لك وفلا سوف يتقدم معك. وهكذا يكون سلم سلم الادب من الادنى الى الذي يليه إلى الى الذي يليه ثم الى الاعلى فاذا الله عز وجل وجدك ضالا فهذا وبين معنى الضلال فان نحن من الادب بين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا نسوء له الضلال السادس أي سادس هذه الوجوه لكي تتكلم عليها قاضي عيض في سوره الضحى أمره بإظهار نعمته عليه الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يظهر النعمة وهذا الأمر كما ذكرنا هو أمر له ولنا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر والعبد الشاكر هو المتحدث بنعمه الله عز وجل ليس على سبيل الفخر التكبري ولكن على سبيل الشكر والتحدث بنعمة الله عز وجل وفضله الانسان شحال من مثلا كيعطي الله سبحانه وتعالى شي نعمه كينكرها هذا العام ما كاين والو الله سبحانه وتعالى ما عطاني والو ما عطاني والو وهاداك الشيء اللي عطاك كله نسيتيه اه الى حرمك إلى حرمك الله عز وجل لواحد النعمه فقد أعطاك من النعم ما لا يعد ولا يحصى حرمك كنا حتنيع مثلاً ديال ديال الولد. رأتك إني أعمل أخرى. إذا إحنا كنا حتنيع ديال الرزق مثلاً قليل. ما غادي شيء حرب كله لأن ما ممكنش الإنسان يعيش في الحياة بدون رزق. ولكن راح يكون هذاك هذاك الرزقة كما قال الله عز وجل قدرة يعني مقدور محدود على قدره عيشه. وما إذا مزاله فقدر عليه رزق. ما معنى قدرة؟ مشي ضيق؟ كما كم كان قف تفسير تقدير؟ لا تقدير ماشي تقدير لا التقدير لا التقدير نعم ولكن تقدير يعني من من انه اعطاه المقدار ديالو اعطاه المقدار ديالو ولكن هو يقصد له الله سبحانه سبحانه يعني لا تنسيك النعمه المفقوده النعمه الموجوده كنشوف غير النعمه المفقوده هي اللي كنشوف هي العفن العز وجل هذه صافي هي اللي كنطلب وكي يجري عليها وهذا كل النعمه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى موجود وكي تقلب فيها بليل النهار سهل و وأما بنعمه ربك فحدث هذا هو السياق الذي ذكر في قاضي عياض هذا الوجه قال أمره أي أمره صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك في حدث فإن من شكر النعمة الحديث بها وهذا خاص له عام لأمته يعني خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وعام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله عز وجل وشكر تلك وشكر تلك النعم الله سبحانه وتعطيك شي حاجة قص كت عليها وتهذأ عليها على سبيل الشكر لا على سبيل الافتخار يعني إذا كانت على سبيل الشكر كذف لها الحمد لله حمد الله وشكرنا نعطا الله سبحانه وتعالى الحمد لله ودائمًا نقولنا بالحمد والشكر كانت على سبيل المفاخرة ما في ما كي فيها اسم الله عز وجل إيش كي فيها درنا وفعلنا نحن, نحن ملكنا وجرينا ياي إيش إنما اوتيته على علم عندي ولم يذكر الله عز وجل إنما اوتيته على علم عندي. قال فرعون انا ربكم أول على أنصر بالحقيقة أنصر رب على انا ربكم أول على من لكي يغيب من لكي يذكر الإنسان النعم ويغيب. ثم اسم الله عز وجل واحد وانخطى كبير وكبير جدا فعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا. لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول ولا طاقة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى يمكن تحول الإنسان من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل إلا بإذن من الله عز وجل غير التحول من الظل إلى الشمس والعكس العكس ما يكونش إلا بإذن من الله عز وجل فما بالك أن تكون فقيرا فتصبح غنيا هل يكون هذا بيسر؟ أن تكون مريضا فتصبح صحيحا هل يملك الأطيب الدنيا كلهم كلهم أن يرد إليك عافيتك إذا لم يريد الله عز وجل ها يعني بمعنى أن الإنسان الصويم الله عز وجل ويشكروا لأن قيد النعم هو الشكر كما يقول العلماء قيد قيد النعم بالشكر إذا أبغيت الش إذا أبغيت النعمات شكرها والله سبحانه وتعالى يقول لا ينشقرتم لا أزيدنكم ولا إن شكرتم كفرتم ان عذابي لشديد كفران النعم انسان اذا انسى نعم الله سبحانه وتعالى فانه ياخذه بعذبه ما معنى عذابي زوال النعمه بمجرد انه يزول النعمه انت تصبح في ماذا تصبح في عذاب نعمه المال فتصبح في عذاب الفقر نعمه الصحه فتصبح في عذاب المرض نعمه الولد فتصبح في عذابي الفقد والتكلي الى غير ذلك إذن ان عذابي لا شديد فقيدوا النعامه بالشكر نعم وقال تعالى يعني مثال اخر اللي سقعد الصوره هذه سوره الضحى مثال اخر قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى زمر فاستوى وهو بلوفق العلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسيني عودنا فاوحى الى عبده ما اوحى اقسم الله عز وجل بالنجم والنجم هنا له عده تفسيرات قيل النجم هو النجم المعروف قيل هو الترياق قيل هو كذا قيل النجم مجرد نجم والله سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا إلى النجم لأنه به يهتدي الحائر في الصحراء عندما يكون الإنسان في الصحراء القاحلة ولا يدري الطريق ولا يدري إلى أين يتجه فيطلع عليه النجم فيعرف طريقه فيعرف القبلة في نهيه والغرب في نهو والشمل في نهو والجنوب في نهو فيسير والله سبحانه وتعالى يقول وبالنجم يهتدون يهتدون بالنجم وبهذا قال بعضهم إن المراد بالنجم هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل منزلة النجم في الاهتداء به لأن الناس يهتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت نجوم السماء تضيء إلى أهل الأرض فتهديهم ففي الأرض نجوم أخرى وهي الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكبر هذه النجوم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم هذه النجوم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما طالع خفت النجوم كلها واستطرس وبقي النبي صلى الله عليه وسلم نجما مضيئا وسراجا منيرا يهتدي به الناس في سائر الأقطار وفي سائر الأزمان وفي سائر الأمكينة فالمرض بالنجم اذا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر كذلك على اختلاف التفسير أن بالنجم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقسم به له جمع له بين الصفتين أقسم به له ولكن بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون لك وما وما ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك عليه يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون منجما ان يكون لك المصدر النجم معناه المنجم لأن القرآن الكريم نزل منجما نزل و هو معناه نزل والنجم إذا هواء أي إذا نزل القرآن الكريم منجما من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلال 23 وعشرين أو ثلاثين خلال ثلاثة وعشرين سنين يختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة بأقاويل قال أقاويل أقوال والأقوال والجمع قوال والأقوال والجمع قولين وجمعه جمع الجمع هذا كي جمع الجمع يعني جمعة زى المرة الأولى وعوض جمعة زى الجمعة التانية جمع الجمع قال من أجل أن يبين أن في الكلام كثرت تفسيرات كثرت تويلات في قوله سبحانه وتعالى والنجم هذه المراد به النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد به القرآن الكريم هل المراد به نجم معين كتريا مثلا هل المراد به مجرد من نجم كيفما كان نوعه على كل حال في أقوال منها النجم على ظاهره أي النجم المعروف ومنها القرآن الكريم لانه نزل منججما من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جعفر بن محمد أنه محمد بن صلى الله عليه وسلم أي أن النجم هو محمد صلى الله عليه وسلم وبعد التفاسر أيضا قال،, قال فيها جعفر جعفر بن محمد جعفر صادق هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم أن المراد بالنجم هو قلبه يعني هناك تفسير يقول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم كله قد آخر اخر يقول به قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سنعود ان شاء الله سبحانه وتعالى الى هذه الايات في سوره النجم في الحلقة المقبله بحول الله سبحانه وتعالى لان فيها الكلام فيها الكلام وهنشوف حال من تكريم في هذه بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوص تكريم لإسراء والمعراج وما شهده النبي صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى وما أنزل الله عز وجل من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فاختصره في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى وخل الشرح والتفصيل لان ما أوحى ما يستطيع أحدنا يبلغ المدى في تفسير المراد بما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تدعوه دائهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته